وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْلٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِمُوا فِي الْفُلْكِ دَعَبُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَأَفَى يَعْلَمُونَ أَمَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً أَمِنَةً وَيُتَقَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ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 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْحُسْنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيولبون في بضعة سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. وَيَوْمَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ